وَاتَّخَذُ مِنْ دُِهِ آالِهَةَ لَا يَخلقُونَ شَيْْئ وَهُمْ يُخلقونَ وَلَا يَمِكونَ لِأَم فُسِهِمْ ظَرَّّ وَلَا نَفف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 نُفْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالْمُنْ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَاه فَهِيَ تُمْلَاءُ عَلَيْهِ بكرة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 وَقَالَ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 110. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك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 كََ على أ رَبِّكَ وَعْدَم مسأُول وَومَا يَحشُهُم وَماَا يَعبُدونونَ مِنْ دُون اللههِ فََقولول أَننتُم أَضللتُم معبادهَا أم أُلَِ أَمْهُم بلللُ السَّفيل قالَاوا صُببحانكَ مَا كانََ يأَن بَغِيلَناَا أَن التَّخِذَ مِنْذُِكَ مِن, من أَولَ أَلَكِ م تَعتَهُم وَلَكِ م تَعْتَهُم وَآبَ أَهُمْ حتىَ نَسُ الذِكْرَ وَكَانوا قَوْمَبُورَ